وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها الصراوان عليه.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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أتمر وآتوا حقه يوم حطاجه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبئوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين